بسم الله الرحمن الرحيم الف كتاب الأحكام آياته ثم بُصِلَت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنا لكم منه نبي وبشير استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتف الذي قضل قضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يتنون صدورهم ألا حين يستغشون فيابهم يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه عليم بلا في